بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّ لَكُمُ انَّمَا إِلَامَا نُسَاعِيكُمْ غَيْرَ مُحِلِّ الصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرُمٌ إِنَّ حلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القنائد ولا القنائد ولا آمين البيت الحرام مِن ربهم وَيَرْقُبُ وإذا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ولا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْتَ تَدْعُو وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدوى لحم الخنزير وما أهل لغير الله خان يقلت والمتردية والمطيحة والمتردية والمطيحة وما أكل السبع الا ماذا كِي تُم وَمَا ذُبِحَ عَلَّنُ صُبِّرَ أَن ذلكم بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقُ من الْيَوْمَ يَأْسَى الَّذِينَ كَفَرُوا مِن دِينِكُمْ فَلَا واخشوهم واخشوهم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن الضوء في مخمصة غير متجالف لإثم فإن الله وخور رحيم يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمون هم مما علمكم الله فكنوا مما أمسكنا عليكم فكنوا مما أمسكنا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 والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أودوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محسنين غير مسافحين محسنين غير مسافحين ولا متخذه أخذان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمل وهو في الآخرة من الخاسرين Yeah Salatil Fasilujuhum wa ajilkum ila al Marafiq wa msaḥū bi ruusikum wa ajilakum ila al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 صعيدا طيبا فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ما يريد الله ليجعل عظيم Allah Ya Allah, Dia menginginkan untuk mohimkan kamu dan memberikan Mata Allah عنك و من ثق الذي وثقكم به إذ قلتُ سمع ما واطع ما ودد الله سُور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُومُوا لِـلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ قوم شنآن قوم أناء أن لا تعذلو إعذلو وأقرب للذق وأصدق الله إن الله خبير بما تعملون. وَأَعْطَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ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 فأيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد أخذ الله ميثاق بني إسلام وَبَعَثْنَا مِنْهُ مُتْنَي عَشَرَ لَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُم بِرُسُلِي وَعَذَرْتُمُوهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا الَّلَّا كَفِيرًا عَنْ قُبْسِ آتِكُمْ ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل شواء السبيل ما نقضهم من قوم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلمة عن مما وضعيه ونسو أورام مما ذُكر.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 ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنشو حوا مما ذكروا به أَوْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَادِي وَالسَّوَبَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا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 وقالت اليهود أن صار نحن أبناء الله وأحباؤه، والفن ما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشهم من مخلوق.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 يا أهل الكتاب قد جاءكم رسول لا يبين لكم علافاً رتم من الرسل أن تكونوا ما جاءنا من بشير ولا نذير قوم دين جئنا بنشير ونذير والله على كل شيء قدير وَإِنْ قَالَهُ سَالِقُو مِنْ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَمْنًا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يؤمن أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم وَإِذَا تَمَدَّدُوا عَلَى أَذْبَارِهِمْ فَمَضَوْا قَالُوا خَاسِرِينَ قَالَ يَا مُوسَى إِنَّ مَا فِيهَا قَوْمًا جَنَّبْنَا وَإِنَّنَا ما دخلها حتى يخرج منها، حتى يخرج منها، فإن يخرج منها فإنما دخله. Allah rajaan dari yang yang takutkan akan Allah, oleh mereka yang masuk ke dalam pintu, dan jika kamu masuk, maka kamu إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا وما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فَفَقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالُوا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَسْعَى عَلَى الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَاثْنُ عَلَيْهِم مَّا أَبْنَى آدَمُ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَا نَأْقَتُنَا أَوْ Kata, "Tidak aku bertakulah kepadamu." Kata, "Inilah yang ditolak oleh Allah dari تا الى يا يا تا قال لي تا قتلني ما انا بباسط يديا اليك ان قال لي تَمُؤُ أَبِي اِسْمِي وَاِسْمِكَ فَتَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَالِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ فَمَن وَعَدَ لَهُ نَفْسٌ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَتَبَعَ اللَّهُ غُرَابًا يَبْحَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُنَبِّئَهُ كَيْفَ وَارَى سَوْءَةَ أَخِيهِ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 وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَٰقَدْ جَاءَتْهُم رُّسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ تَذَالِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْلِفُونَ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقدلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم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 قُلْ إِنْ تَقْدِرُوا عَلَى أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا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 فَمَن تَابَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ألم تعلم أن الله له ملق السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير Ya ayuhya al-Rasul, la yahshun ka al-lazhin yusar'un fi al-kufri min al-lazhin qaluu amanna bi'afwaihim wa lam tukmin kulubuhum ومن الذين هاتوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعد مواضع يقولون إن أوتيتم هذا فاخذوه وإن لم تؤتروا فاحذروا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 دنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكلون للسحر فإن جاءوك فحر بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضْرُوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُ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 انما انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم به النبيون الذين اسلمون الذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحق حفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فلا تخشون الناس وخشون ولا تنشترو بآيات ثمن قليل، ومن لم يح kum timan sanallahu fa'na inka mulka وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص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 وقفينا على آثارهم بعيس بن مريم مصدقا لما بين يديه من التورا وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من الدورات وهو دو وموعظة للمدققين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه.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 عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي من الكتاب ومهينا عليه فحكم بينهم بما أنزل الله ولا ت تبعه وأهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شريته ومنها جاء ولو شاء الله لجعلكم أم. مَتَوٰحِدًا وَنَاكِلْ لِيَبْنُوا كُمْ فِيمَآ ءَاتَىكُمْ وَنَاكِلْ لِيَبْنُوا كُمْ فِيمَآ الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجُعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَأْخَذْتُونَ وَأَنِحْقُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّخَذُوا تابع أهو أهو واحذرواهم أي يبتنوك عن بعض ما أنزل الله إلي وَإِذَا تَوَلَّوْا فَمَا أن انَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَا Sara awliyah, baggzhum awliyah, bagg. Wmiyetwllahum min kum, fa innahu minhum. Inna Allah la للقوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا ذائرة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 أبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحب سبونه أذل الذين على المؤمنين أعزة على الكافرين. وَيُحِبُّنَّهُ أذِلَّةً عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعْزَةً عَلَى الْكَاذِبِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ نَوْمَةً نَائِمَةً ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ Dihi man yang syak, Allah wa seng agnim. Inna walaykumullah wa rasuluh waaladin amanuladin yuqimu وَنَزَّكَات وَهُمْ رَاكِعُونَ وَمَن يَتَوَلَّ الله وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ الله مُرَانِدُونَ لَّيْسَ لِلْمُؤْمِنِينَ أَن يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ وَهُمْ وَلِيُّونَ لَهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يَجْعَلُوا لِلَّذِينَ تَرَكُوا مِنْ Takul Allah in kum tum muminin. Waza madi tum ila salat takuzuha hujwa walagba. Zalik bi قلوم. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا الله وما أنجل إلينا وما فأثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مسوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الضاغوت أولئك شرم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 والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسالعون في الإثم والعدوان وأكليم السحب لذيئس ما كانوا يحمدون لولا ينهىهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكليم السحر لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة Golat taydim, walu'nu bimaqalu, bal yadau mabsootan yufuk kif ya'sha, wa la yajidan makthiran. من ربك طريانا وكفرا وألقينا بينهم العذاوة والبرضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله ويشعون في الأرض فساداً والله لا يحب المفسدين Walau an m ahl al kitab aman dan tawallak, faru al adnum syi'atihm, Walau an hum الدورة والإنجيل وما أنزل إليه من رضيهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أم مقدصدة وكثير منهم شاء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك بالربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعسمك من الناس إما الله لا يهدي القوم الكافرين قل لستم على شيء حتى تقيموا الدورات والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وليزيدن كثيرا منهم ماء إِلَى إِلَيْكَ الرَّبُّ يَوْمَئِذٍ وَكُفْرًا فَلَا تَسْأَلنَّ قَوْمَ الْكَافِرِينَ إِنَّ Maka orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan yang berserah dan yang bersabar yang beriman لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بنا وأرسلهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلوا وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُوا ثُمَّ تَبَاضَهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ والله بصير بما يعملون لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مر شرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومقوار النار وما للوالمين من أوصال.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 وَإِن لم يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أَفَلا يَتُوبُونَ إِلَى اللَّهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ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 انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن ما يؤفكون قل أتعبدون من دوء الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أذن الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا أضلوا وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل لعنة الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعددون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كِيرا مِنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِسَمَاءٍ قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ أَن سَخَطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَفِي الْعَذَابِ هُمْ خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله ونبي وما أنزل إليه ما تقدوهم أولياء ولكن مكتير منهم فاسقون لَا تَجِدُ مِشْكَاةً أَشَدَّ مَعَادَا وَتِلْكَ لِلَّذِينَ آنَ يَومُ دَوَّلِّذِينَ أَشْرَكُوا وَلَا تَجِدُ مَن أَقْرَبَهُم للذين آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إن نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ماء إنسل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاك تبنى مع الشهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحظ kin wa naku ma'u an yadkhilana rabbuna ma'a qaumissanihin fa azam banallahu bima qalu jannatin min ta ها الأنهار خالدين فيها، وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وقذبوا بأياتنا أولئك أصح. ابو <تصفيق> الجحيم يا انيها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم وانا تعذبوا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 من لا يأخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يأخذكم بما عقّدتم الأيمان فك. فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم فكفارته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 ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفروا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون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 <تصفيق> إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسير ويصدكم عن ذكر وعن الصلاة ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون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 Tidaklah yang beriman dan beramal saleh mendapat pahala kecuali mereka yang beriman فَأَمَّنْ آمَنَ وَعَمِلَ الصَّالِحَاتِ ذَٰلِكَ هُوَ الْحَيَوَانُ مَن تَقوَى آمَنَ ثُمَّ اتَّقَىٰ وَأَحْسَنَ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ يا أيها شَيءٌ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَادُهُ أَيْدِيكُم وَرِمَاحُكُمْ لِيَخْنَمَ اللَّهُ kaya순i halaman. According to the Dios versatakan chapter 179, Thank you all those who believe. Do امدا فجزاء مثلما قتل من نعم يحكم به ذو عدن من قب يحكم به ذو هديا بالغ القعبد أو كفارة طعام مساكين أو عجل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف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 وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكحر أبَتَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدِيَةَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ هَذِهِ كُلُّ شَيْءٍ عَدِيمْ أَعْلَمُ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 قَلَّا قل يَسْتَوِي الْخَبِيْسُ وَالْقَيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيْسِ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُنِّي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ يَا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 Tiada rantim, tiada saibat, tiada warisat, tiada hamim, tiada kina. Kafir yang bertakdir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 إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعمدون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر Padahal kau menerima ketika wasiat itu adalah janji dari kau atau orang lain dari kalanganmu, jika إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاحبسونهما من بعد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 فَإِنَّ أُطْرَاءَ لَأَنَّهُمْ أَسْتَحْقَ إِسْمًا فَأَخَرَانِ يَقُومانِ مَقَامَهُمَا مِنَ مِنَ الَّذِينَ أَسْتَحْقَ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَأَنْبَارُهُمْ هما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومع فَذَٰنَ إِنَّ إِذَا الَّمِنَ الْعَالِمِينَ ذَٰلِكَ أَدْنَى أَيَّذُو بِالْشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُونَ رد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين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 يَبْنَ مَرْيَ مَنْكُرُ نِحْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَإِلَّا لَمْ تُكَلَّ كِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالْهُدَىٰ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذًا حُلُقُم مِّنَ الطَّيْرِ كَأَنَّهُ قير بإذني فتُفخ فيها فتكون قيرم بإذني وتبرئ الأكماه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كف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 Sesudah mau yang meliastiqi Rabbu, Ayo nazzila'alainna mada zam min al-sama. قَالَ اتَّقُوا اللَّهَ إِن كُنْتُمْ لما أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى نمى من الله ربنا. Demi langit, jadilah bagi kita hari pertama dan terakhir kita, dan ayat-ayat dari kamu untuk kita dan قَالَ اللَّهُ إِنِّي مُنَزِّلُهُ عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بِدُونِكُمْ فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لَّا أعذبه لِلْعَالَمِينَ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ تَقُولُ لِلنَّاسِ تَخُذُونِي وَأُمِّي إِلَٰهَيْنِ مِن دون الله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 وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ نِكُتْ أَنْتَ وَعَقِبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ In tu azabum, fa innu mubaduk, wa in tufir lahum, fa قَالَ اللَّهُ أَذَلْنَا لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۚ ذَٰلِكَ وَعْدَ Zalikah Fauzul Lagiim, Lillahi Mulkul Semawad, Wal-Ardi, Wama Fiinna, Wahuwa Ala Kulli Shayin